Бук 2 сімдесят п'ять. Хamsatun Васабаун. Хamsа Васабаун. Щось обґрунтовувати один. Ібда уласбеб, Вахід. Ібда ель Чому ви не приходите? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ الطقس дуже погана. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. я не прийду тому що погода погана. لا آتي لأن الجو سيء جدا. لا آتي لأن الجو سيء جدا. Чому він не приходить? Лімаза ла яйті? Він не запрошений. Гуа гайру мад'у. Він не прийде, тому що він не запрошений. Гуа леяті. Ліанаху ліаннаху гайру мад'у. Гуа لانه غير مدعو. "چمو تي نه پرخوديش؟" "لماذا انت لا تاتي؟" "لماذا انت لا تاتي؟" "يا نيمايو چاسو." "ليس معي وقت." "ليس معي وقت." "يا نه پريدو تو موشو يا نيمايو چاسو." "لا اتي" لاني ليس معي وقت لا اتي لاني ليس معي وقت czemu ty ne zalisheshsia limaza la tabqa limaza la tabqa ya povinen shche pratsuvaty mazal alayya an ashtaghal mazal alayya an ashtaghal я не залишаюся, тому що я повинен ще працювати. لا أبقى, لا لا أبقى, لا Чому ви вже йдете? لماذا صرت تريد أن تذهب؟ يا متعبني انا تعبان انا تعبان يا يدو تمو شو يا متعبني انا اذهب لاني تعبان انا اذهب لاني تعبان لماذا سوف تذهب لماذا صرت تريد ان تسافر لماذا صرت تريد ان تسافر. جئ بيزنو. الوقت صار متاخرا. الوقت صار متاخرا. يا ييدو، تموشو вже пізно. انا اسافر لان الوقت صار متاخرا. انا اسافر لان الوقت صار متاخرا. Вийдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.